وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجهبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من النهار ناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إن يا أسكنتم من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بل فيك المحور ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أسدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من التمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نقفي وما نؤلم وَمَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكَ إِذَا سَوَّىٰ ٱلْأَرْضَ وَلَا في ٱلسَّمَآءَ إِنَّ ٱلرَّبَّ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى ٱلْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبِّي لَفَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ رب اجعلني مقيما الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل الدعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تَشْخَفُ فِي الْأَبْصَارِ مُقْعِينَ مُقْنِرُ رُؤُوسِهِمْ لَا يَرْتَجِدُ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْتِدَتُهُمْ هَوَى